اشرق الكون بالهدا وقما مهما الله تعالى ادى احواره فتسنا من في السماء والارض غنى فكتفينا قلوب لا محمد نور عليه ورحمة الله ورحمة الله الظهر والتقر والامان الله الله ان الظهر والتقر را يودي تجل على الحان يا مرحبا بالنور عليه وحبيبا تسمو به الاخلاق وحبيبا حبيبا تسمو به الاخلاق اللهم اتخذ على سيدنا محمد وعلى رحمه وسلم الله